وَكُلَّنْ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّنْ تَبَرَّنَا تَذْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَى عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي انْطَرَتْ مَطَر السَّنَا فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا ۗ هَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كاد لَيُضِلْنَا عَن آلهَتِنَا لَوْلا أن صَبَرْنَا عَلَيْها وَسَمَفَ يَعْلَمُنَا حِينَ يَرْبُنَ الْعَذَابَ مَن أَضَلْ سَمِيلاً أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إلَهُهُ هَوَى أفأنت تكون عليه وكيلا